بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة يا أيها النبي إذا طلقتم الَّذِينَ لِعِدَّتِهِنَّ وَاحْفَظُوا عِذْرَتَهُنَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ لا بلوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بساحشة مبينة. وتلك حدود الله. وتلك حدود الله. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن حدود الله ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فإذا بلغن أجله الن فامسكوه الن بمعروف أو فارقوه الن بمعروف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 و اقيموا الشهادة لله ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له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 قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا يَئِسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ واللائي لم يحض والله يئسن من المحيض من نسائكم إن اغترتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن لأجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ذلك أمر الله أنزله عليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اسكنوهم من حيث سكنتم من وجدكم أسكن اِذْ سَكَنْتُمْ مِنْ مَجْرِكُم وَلَا تَظَاهَرُوا لِتَضِيقُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تَظَاهَرُوا لِتَضِيقُوا عَلَيْهِمْ وَإِنَّ إن أولاد حمل فأأنفقو عليهم حتى يضن حملهن وإن كن أولاد حمل فأأنفقو عليهم حتى يضن حملهن فإن أرضن لكم فأتุهن أجورهن لكم فأتوا أجورهم وائتمروا بينكم بمعروف وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضعوا له أخرى وإن تعسرتم فستطعموا لهم أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. لا يكلف الله نفسا إلا ما سيجعل الله بعد عسرين يسرى. سيجعل قرية نعتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا. وكأي من قرية نعتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حسابا شديدا. فحسَبْنَاهَا حساباً شديداً وعذَبْنَاهَا عذاباً نكراً فحاسَبْنَاهَا حساباً شديداً وعذَبْنَاهَا عذاباً نكراً فذاقَت وبال أمرها وَكَانَ عاقبة أمرها خسراً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 أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ الظلمات إلى النور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 ذا ومن يخشى الله ويمن صالحا يرخ له جنات تجري من تحتها الانهر او خالدين فيها ابدا وري احسن الله له رزقا وري الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير